بوك تو أتستئرتي واحد وعشرون واحد وعشرون أترد ديالوكي قصيرة رقم اثنين محادثة قصيرة رقم اثنان ساتاوري خارت من اين انت؟ من اين انت؟ بازلي دان. انا من بازل انا من بازل بازلي أشياء. بازل سويسرياشيا في سويسرا بازل في سويسرا شيذليبا باتوني مولريدت زارموغيدجينوت اسمحوا ان اقدم لكم السيد ميلر اسمحوا لكم السيد ميلر اس اوتخوليا هو اجنبي لغات هو, هو يتكلم عدة لغات اك هل حضرتك هنا لاول مرة؟ هل حضرتك هنا لاول مره ارى اك شارشان اوكوي لا قد كنت هنا في العام الماضي لا قد كنت هنا في العام الماضي ماغرام خولد ارتي ولكن لمدة أسبوع واحد فقط ولكن لمدة اسبوع واحد فقط ركور موكصد تشنتان اتستمتع بوجودك عندنا اتستمتع بوجودك عندنا زليان اك زليان ساسياموفنو جدا الناس هنا لطفاء جدا الناس هنا لطفاء تبونبات مومتونس وتعجبني المناظر الطبيعيه ايضا وتعجبني ما هو ما هو عملك, ما هو عملك؟ مي ترجماني وار انا مترجم انا مترجم مي زيغنيبس فترغمني انا اترجم الكتب انا اترجم الكتب كن اك مارتو خارت هل حضرتك هنا لوحدك هل حضرتك هنا لوحدك؟ أرى، كمي تسوليز، كمي كماريز اك عاريز لا، زوجتي، زوجي هنا أيضا لا، زوجتي، زوجي هنا أيضا إككي، كمي أوريوشويلية وهناك طفلاي الاثنان وهناك أطفالي الاثنان